Listen, me love.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 111. <مدلسكي> فخرج منها خائفا يترك وهو قال رب من القوم الوالمين ولم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 وأخيها رون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رض أيصدقني فأرسله أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبودك في أثيك ونجعل لكم ما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فألم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 <تصفيق> ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الوالمين ولقد وصلنا له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 din <tik> Ho والله في كل من جاء في الحسنة خير منها ومن جاء. امس ياتي الا ماكم يا من ان